سبع استمع واكتب الكلمة التي تسمعها في الفراغات العمرة تختلف عن الحج فليس لها وقت معروف فيمكن القيام بها في كل وقت وكل مسلم يستطيع أن يقوم بها حسب الوقت المناسب له وأركان العمرة ثلاثة لبس ثياب الإحرام ثم التواف حول الكعبة سبع مرات والركن الثالث هو السعي بين الصفا والمروة ومن الضروري على كل مسلم أن يعرف هذه الأركان وأن يعرف الفرق بين الحج والعمرة